Oh second six one Mmh أصلها as nur Wir sind ein sauberes Menschen vor die Festinsel ändern uns hoffnisvoll and Yhteistyössä you... tehtyä. Olen... Um... 黄金 وأخر لكم الشمس والقمر إليه وأخر لكم الشمس والقمر ذائبين وتقصر لكم الليل والمهار <تصفيق> Mm-hmm. <laughs> mm -hmm. بمن <تصفيق> هو The John has hidden Oma